الباب السادس انحطاط حضارة العرب الفصل الأول ورثة العرب تأثير الأوروبيين في الشرق ورثة العرب في الأندلس إن من أحسن الوسائل لتقدير ما أمة من التأثير النافع أو الضار في أمة أخرى هو أن يبحث في أحوال هذه الأمة قبل أن تخضع للنفوذ الأجنبي وفي أثناء خضوعها له وبعد خلاصها منه فأما أحوال الأمم التي دانت للعرب قبل خضوعها لهم وفي أثناء حكمهم لها فقد بحثنا فيها بما فيه الكفاية وأما أحوالها بعد أن غاب العرب عن مصرح العالم فنبحث فيه الآن بادئين بإسبانيا لم يفكر النصارى بعد أن استردوا غرناط التي كانت معقل الإسلام الأخير في أوروبا في السير على سنة العرب في التسامح الذي رأوه منهم عدة قرون بل أخذوا يضطهدون العرب بقسوة عظيمة على الرغم من العهود ولكنهم لم يعزموا على طردهم جميعهم إلا بعد مرور قرن ومع ما كان يصيب العرب من الاضطهاد كان تفوقهم الثقافي على الإسبان عاملا في بقائهم على رأس جميع الصناعات وكان من الصواب اتهام الإسبان إياهم بالاستيلاء على جميع المهن وطالب الشعب بطردهم فقط وبدى الإكلروس متطرفا فأشار بقتلهم جميعا رجالا ونساء وشيوخا وأطفاله وسلك فليب الثاني طريقا وسطا فاكتفى بإعلان طردهم في سنة 1110 ميلادية ولكنه أمر بأن يقتل أكثرهم قبل أن يوفقوا لترك إسبانيا فقتل ثلاثة أرباعهم تقريبا وتم الجلاء والذبح وعم الفرح إسبانيا لما ظن من دخولها عهدا جديدا حقاً، لقد ظهر عهد جديد ما وجدت نتائج عظيمة لهذا الاستئصال الجامع الذي لا نظير له في التاريخ ويكون تقديرنا لأهمية هذه النتائج أتم إذا ما رجعنا بعض السنين إلى الخلف وبحثنا في أمر إسبانيا بعد اختفاء سلطان العرب السياسي عنها رأى النصارى الذين هاجروا إلى المناطق الجبلية فرارا من سلطان العرب كان إعادة دولتهم القديمة بعدما شاهدوا بدء تضعضع سلطان المسلمين في الأندلس بفعل تنافسهم وحروبهم الداخلية ولم تكل الأعمال هؤلاء النصارى بالنجاح في البداء ولكنهم لم يهنوا لما كان يغلي في عروقهم من الحمية الدينية وقد صار لهم ما للعرب من الخبرة الحربية بفضل الوقائع التي اشتركوا فيها عدة قرون ما دام القتال مهنتهم الوحيدة وقد ساعدهم انقسام العرب على النجاح فاستطاعوا بعد حروب طويلة أن يقيموا دويلات لم تفتأ تعظم وتتحد حتى استولت بعد ثمانية قرون على غرناطة التي كانت عاصمة آخر دولة عربية في الأندلس وبهذا أضحت جميع إسبانيا قبضتها وبدت إسبانيا أول دولة حربية في أوروبا ولم يكن الملك شارلكين وفليب الثاني أقل براعة من سلفهما وكان القرن الذي مر بين سقوط غرناطا ووفاة فيليب الثاني دور عظمة لإسبانيا لن ترى مثله أجل كان العرب يضطهدون في جميع ذلك العهد ولكن مع بقائهم وكان العرب ذوي شأن فيه بما لهم من التفوق الثقافي وكان العلماء وأرباب الصناعات والتجار من العرب وحدهم لا من الإسبان الذين كانوا ينظرون إلى كل مهنة شزرة خلا مهنة الإكليروس ومهنة الجندية وكانت إسبانيا تشتمل إذن على جيلين مختلفين من الآدميين عاملين بمختلف الطرق على عظمتها أحدهما من النصارى القابضين على زمان السلطة العسكرية والآخر من العرب القابضين على ناحية الحضارة المادية وكان وجود هذين الجيلين أمرا ضروريا وذلك أن السلطة العسكرية إذا كانت كافية لإقامة دولة فإنها تعجز وحدها عن إدامتها وأن ازدهار هذه الدولة لا يكون إلا بتوافر بعض عناصر الحضارة وأن تماسك هذه الدولة لا يدوم طويلا إلا ببقاء هذه العناصر وهذا هو عين ما أصاب إسبانيا بعد طرد العرب فقد حل الانحطاط فيها محل العظمة، وقد زاد انحطاطها سرعة مع عطلة من قادة عظام حربيين كالذين ظهروا في قرن واحد وقد أضاعت كل شيء حين خسرت سلطانها الحربي وحرمت الحضارة معا وكان من سرعة الانحطاط الذي عقب إجلاء العرب وقتلهم ما يمكننا أن نقول معه إن التاريخ لم يروي خبر أمة كالإسبان هبطت إلى دركة عميقة في وقت قصير جدا فقد توارت العلوم والفنون والزراعة والصناعة وكل ما هو ضروري لعظمة الأمم عن بلاد إسبانيا على عجل وقد أغلقت أبواب مصانعيها الكبرى وأهملت زراعة أراضيها وصارت أريافها بلاقع وبما أن المدن لا تزدهر بغير صناعة ولا زراعة فقد خلت المدن الإسبانية من السكان على شكل سريع مخيف وأصبح عدد سكان مدريد مائتي ألف بعد أن كان أربعمائة ألف وصارت أشبيليا التي كانت تحتوي ألفا وستمائة حرفة كافية لإعاشة وثلاثين ألف شخص لا تشتمل على غير ثلاثمائة حرفة وهذا فضلا عن خلوها من ثلاثة أرباع سكانها كما جاء في رسالة المجلس الكورتس إلى الملك فليب الرابع ولم يبق في طليطلة سوى ثلاثة عشر مصنعا للصوف بعد أن كان فيها خمسون وخسرت طليطلة جميع مصانعها الحريرية التي كان يعيش منها أربعون ألف شخص ووقع مثل هذا في كل مكان ولم تعتم المدن الكبيرة كقرطبة وشقوبية وبرغش أن أصبحت كالصحارة تقريبا وزال ما ظل قائما فيها من المصانع القليلة بعد توار العرب وكان من غياب جميع الصناعات في إسبانيا أن اضطر القوم إلى جلب عمال من هولندا عندما أريد إنشاء مصنع للصوف في شقوبيا في أوائل القرن الثامن عشر ونجم عن أفول الصناعة والزراعة في بلاد إسبانيا على هذا الوجه السريع ما يشاهد فيها من البؤس العميق ومن وقوعها في الانحطاط التام في قليل من السنين ومصائب كتلك مما يقتل كل نشاط وحيوية بسرعة وامبراطورية واسعة لا تغرب الشمس عن أملاكها كتلك، كما قيل لا بد من أن تقع في دور الهمجية المظلم على عجل ما لم تنقذ بسلطان الأجنبي ولذا اضطرت إسبانيا لتعيش بعد وهن إلى تسليم زمام سلطتها العليا وشؤونها الإدارية وصناعتها وتجارتها إلى رؤوس من الأجانب كالفرنسيين والطلاين والألمان إلى آخره غير أنه لم ينشع عن سلطة فليب الخامس الذي هو حفيد لويس الرابع عشر والإدارة الأجنبية التي أكرها هو وخلفاؤه على إدخالها إلى إسبانيا سوى حيوية ظاهرة غير حقيقية وذلك لتعذر انتشال أمة بعد هبوطها حقا ظهر في إسبانيا ملوك النوابغ كاشارل الثالث وتمتعت إسبانيا برخاء مصنوع ذات زمن وذلك عندما استحضرت من الخارج فريقا من العلماء وأرباب الصناعات ولكن هذا كان على غير جدوى فلن يستطيع أحد إحياء الموتى وحقا إن العرب زالوا وقضت محاكم التفتيش على كل من يزيد ذكاؤه قليلا على المستوى المتوسط فصرت ترى فيها سكانا وعادت لا تحتوي رجالا وأجمع كتاب العصر الذين زاروا إسبانيا على الاعتراف بضعف مستوى الإسبان الثقافي وكان هذا الضعف عميقا عاما في أواخر القرن السابع عشر من الميلاد وبدت تلك البلاد التي أضاءت العالم أيام سلطان العرب خالية من أي مدرسة لتعليم الفيزياء والرياضيات والطبيعيات وصرت لا ترى فيها كلها حتى سنة 1776 ميلادية كيمويا قادرا على صنع أبسط التراكيب الكيميائية ولا شخصا قادرا على إنشاء مركب أو سفينة شرعية وذلك كما قال الكاتب الإسباني كينيو مؤكدا ولا مراء في نجاح محاكم التفتيش المرهوبة في أعمالها فقد أضحت جميع بلاد إسبانيا لا تعرف غير كتب العبادة ولا تعرف عملا غير الأمور الدينية جاهلة ما أتاه نيوتين وهارفي وغيرهما من الاكتشافات العظيمة جهلا تاما ولم يسمع طباء الإسباني شيئا عن الدورة الدموية إلى ما بعد اكتشافها بقرن ونصف قرن ويمكن استجلاء مستوى معارفهم بالأمر الغريب القائل إن بعض الناس في سنة 1760 ميلادية اقترحوا مع التواضع إزالة الأقذار التي كانت تملأ شوارع مدريد وتفسد هواءها وإن رجال الصحة احتجوا على ذلك بشدة ذاكرين أن آباءهم العقلاء كانوا يعرفون ما يصنعون وأنه كان يمكن السكان أن يعيش مثلهم بين الأقذار وأن رفعها ينطوي على تجربة لا يقدر أحد على كشف عواقبها ولم تستطع أطيب الجهود أن تنهض ببلاد إسبانيا التعيسة فاليوم لا تجد فيها زراعة ولا صناعة واليوم تستعين بالأجانب في كل ما يحتاج إلى استعداد يزيد على أدنى مستوى واليوم يدير الأجانب مصانعها ويمدون خطوطها الحديدية ويمدونها بمن يسوق قاطراتها وبكل ما له علاقة بالعلوم والصناعات وبلاد هذه حالها تعد من البلاد التي تقدر على معالجة أمورها أي حكومة قديرة حرة أو غير حرة وذلك أن الحكم لا يمكن بغير موافقة الجمهور وأن الجمهور الإسباني دون حكومته دائما مهما كانت هذه الحكومة قليلة الرأي أجل تتمتع إسبانيا بمظاهر الحضارة ولكن هذا لا يعد حد المظاهر فالجهل عام فيها كما كان في القرون الوسطى ولو قيض لمحاكم التفتيش أن تعود اليوم إلى إسبانيا لرأت جميع طبقات الشعب الإسباني ظهيرا لها والحكم العادل الشديد الذي أصدره المواريخ الإنجليزي الكبير باكل منذ بضع سنين على إسبانيا يسري على حاضرها وعلى زمن طويل من مستقبلها لريب قال باكل لا تزال إسبانيا نائمة هادئة فاقدة للحس غير شاعرة بكل ما يجري في بقية العالم أي معدودة غير موجودة وإسبانيا هنالك حيث أقصى نقطة في القارة لم تكن وهي جامدة ضخمة الجرم ممثلة لغير مشاعر القرون الوسطى وأفكارها ومما يحزن فيها كثيرا اقتناعها بحالها واعتقادها أنها أرقى أمم أوروبا مع أنها أكثرها تأخرا هي فخور بكل ما يجب أن يحمر وجهها منه خجلا فخور بقدم آرائها فخور بتدينها فخور بقوة إيمانها فخور بسرعة تصديقها الطائش الذي لا حد له فخور برفضها لإصلاح معتقداتها وعاداتها فخور بحقدها على الملحدين فخور بيقظتها الدائمة في إبطال كل ما يعملونه ليستقروا بأرضها استقرارا شرعيا ومن مجموع هذه الأمور تتألف تلك الخلاصة الكائبة التي تسمى إسبانيا ورثة العرب في مصر والشرق. الترك هم ورثة العرب في مصر وقسم كبير من الشرق كما هو معلوم وإذا ما نظر المرء إلى الترك من الناحية السياسية أدرك أنه كان لهم دور كبير من العظمة فقد ارتعدت فرائص أقوى ملوك أوروبا زمنا طويلا فرقا من سلاطينهم الذين قاموا مقام القياصرة وأحلوا الهلال محل الصليب الإغريقي فوق صوفيا وبسطوا نفوذ الإسلام في الآفاق بيد أن عظمة الترك لم تكن في غير الحرب فالترك وإن استطاعوا أن يؤسسوا دولة كبيرة أثبتوا عجزهم عن إبداع حضارة في كل زمن وكان أقصى جهودهم أن يستفيدوا مما أصبح تحت أيديهم من علوم العرب وفنونهم وصناعاتهم وتجارتهم ولم يقدر الترك أن يتقدموا خطوة واحدة في هذه المعارف التي ازدهرت أيام سلطان العرب والأمم إذ كانت ترجع إلى الوراء حتماً إذا لم تتقدم لم تلبث ساعة حطاط الترك دقت. وترجع نهاية تاريخ حضارة العرب في الشرق إلى اليوم الذي صارت مقادير دولتهم قبضة الترك بالقوة أجل ما العرب يحيون في التاريخ بنفوذهم الديني ولكن الشعوب التي خلفتهم لم تستطع أن تمسك مستوى الحضارة الذي بلغوه وكان الانحطاط عميقا في مصر على الخصوص وبدأ هذا الانحطاط عندما جعلت انتصارات السلطان سليم منها ولاية من الدولة العثمانية فقد أخذت الفنون والعلوم والصناعات تنطفئ فيها شيئا فشيئا وكان يدير مصر في العهد العثماني ولاة متقلبون غير مفكرين في غير الاغتناء بسرعة ولم تلبث مصر أن وقعت في ضنك العيش كبقية الولايات العثمانية التابعة للأستان وزال رونقها القديم عنها وصارت لا تقام فيها عمارة جديدة وأضحت مبانيها القديمة مهملة ولم يبق منها غير ما سمح به الدهر ولا أحد يجهل ما آلت إليه الولايات العثمانية في الوقت الحاضر ومن العبث أن نفيض في بيان أمرها وإنما نقول ملخصين لما قدرت به بإنصاف إنها ليست خيرا من أي بلاد عاطلة من الإدارة فطرقها مهملة ومناجمها وغاباتها وثروتها الزراعية معطلة وقطع السبل فيها من الأمور الشاملة لأبواب مدنها الكبيرة كإزمير مثلا ولا تخلو بحارها ومنها بحر مرمرة والبسفور من القراصنة ولا يستنتج القارئ مما تقدم أن أهل تركيا أحط من سكان أوروبا فتركيا تشتمل بالحقيقة على ذلك التضاد الغريب الذي أعجب من أنني لم أره في مكان آخر أي أنها ذات سكان لهم صفات من الطراز الأول مع أن طبقاتها القائدة أدنى من هؤلاء السكان بمراحل خلافا لما في الغرب وأن فلاحي التركي وعمالهم زهاد صابرون على الأعمال أو فياء لأسرهم ذو نشاط محتملون لجور حكومة فاسدة احتمالا فلسفيا ويرجح الجندي التركي الموت في مكانه على الهزيمة وهو لا يقبض راتبا وهو لا يلبس سوى الثياب الرثة ويتألف طعامه من الخبز والماء وقد قال لأحد القادة الحربيين الذين رأوا جنود الترك عن كثب إنك لا تجد في أوروبا جيشا يستطيع العيش يوما واحدا في مثل تلك الأحوال وقد يكون الترك خير جنود أوروبا مع أنهم أسوأ الجنود قيادة وينطبق هذا القول على الترك حصرا لا على جميع سكان الولايات الأسيوية التي يحكم فيها الترك وذلك أنه يرى في الغالب في مدن تلك الولايات على الخصوص مزيج فاسد من مختلف العروق يعد حثالة من جميع الفاتحين الذين جاسوا خلالها منذ قرون كثيرة فزاده النظام العثماني فسادا ولا ننكر بعض المزايا في هذا المزيج الفاسد ولكن مع القول بنحطاط مستواه الخلقي وشجاعته واليوم لا ترى في هذا الشرق الفاسد سوى سلطان أجمع الناس على احترامه وقد سمعت اسمه يرن في كل مكان يقع بين سواحل مراكش وصحراء جزيرة العرب وبين شواطئ البسفور ورمال إثيوبيا في الأستانة تحت قبة أياصوفيا وفي القدس على ذروة التل التي كان قائما عليها هيكل سليمان وتحت قباب كنيسة القبر المقدس القيامة الدكن وفي مصر من الأهرام إلى خرائب الطيبة ذات المئة باب وفي كل زاوية يأوي إليها السائح ذلك الاسم الذي يرن راجيا متوسلا هالكا مبعوثا بلا انقطاع إلى أن يغشى عليه بين جلبة سخرية أو عويل ذلك الاسم الذي ينطق به بلهجة الوعد أو الوعيد مع إمكان رنينه كالأمل ذلك الاسم الذي يبدو تميمة قادرة تغني عن الخطب الطويلة ويصبح الإنسان بها سيدا في الشرق ذلك الاسم الذي يكفي ترديده على وجه ما لتنفرج أسرة الوجوه ويسجد الندماء ولتفتر ثغور النساء عن ابتسامات تأخذ بمجامع القلوب ذلك لسم الساحر الذي يسل أن ينال به ما لا يقدر أمير المؤمنين على منحه والذي استطاع قائد أوروبي أن ينتصر به في إحدى المعارك عند النطق به منذ وقت قريب وأن يصبح سيد دولة الفراعنة التي تطلب فتحها قبل مدة عبقرية نابليون الحربية ورثة العرب الأخيرون في مصر ليست مصر تابعة لسلطان الترك في الوقت الحاضر وقد وقعت بين يدي إنجلترا القوية التجارية ويمكن من اطلع على البؤس الشديد الذي شامل بلاد الهند منذ سيطرة الإنجليز عليها أن يبصر المصير الذي ينتظر مصر سيئة الحظ ومما ذكرته في فصل سابق مقدار الضنك الذي أصاب فلاحي مصر منذ سنين بفعل مضار بين من الأوروبيين ولكن هذا الضنك يعد أمرا ذهبيا عند مقايسته بما ينتظرهم فسيرون أنفسهم محاطين كالهنود بطرق منظمة مخيفة هادئة ساحقة عاصرة ممتصة لا تبقي ولا تذر ويظهر أن مصير المباني العربية القديمة التي لا تزال قائمة في القاهرة سيكون كمصير أمثالها في بلاد الهند أي أن تزول بسرعة وأن تحل محلها ثكن للجيش أو ما يماثلها وها هي ذي الأعمال التي هي من هذا القبيل تسير سيرا يدل على أنها لا تطول في عهد السادة الجدد وعلى القارئ أن يطالع مقالات ميسيو دوروني المرافق لبعثة الآثار في القاهرة الممتع ليطلع على أعمال التخريب التي تقترف في الوقت الحاضر اقترافا لا يصدقه العقل وليعلم أن أنفس الآثار التي لا تقلد تهدم بحجة فتح الشوارع وبناء الثكن ورثة العرب في الهند المغول هم ورثة العرب الأول في الهند والمغول قد ورثوا من حضارة العرب وهم وإن لم يقدروا على إنماء هذه الحضارة استطاعوا أن ينتفعوا بها على الأقل فتمتعت بلاد الهند الواسعة في أيامهم بالرخاء والغنى والإنجليز هم ورثة المغول في الهند والإنجليز قد مدنوها أي أنشأوا فيها الطرق والخطوط الحديدية التي يسل عليهم أن يستغلوها بها ولكنه نجم عن هذه الحضارة الجديدة أن غرقت بلاد الهند في بحر من البؤس لم ترى بقعة من بقاع الدنيا مثله. والإنجليز عمليون على خلاف الإسبان الذين طردوا العرب فهم بدلا من أن يفكروا في إجلاء الهنود رأوا من الحكمة أن يستغلوهم بانتظام. ونحن إذا ما نظرنا إلى الأمر من الناحية التجارية فرأينا بضعة آلاف من التجار يسوقون مئات الملايين من البشر إلى العمل في سبيلهم بأساليب أشد من الاسترقاق ألف مرة لم يسعنا إلا الإعجاب بهم ويكون حكمنا غير ذلك إذا ما بحثنا في الأمر من الناحية الإنسانية نشأ عن طريق الإنجليز الاستعمارية الدقيقة اغتناء الجزر البريطانية اغتناء لا حد له وفقر أولئك الهنود المسخرين المساكين فقرا مطلقا تقريبا فقال ميسيو جرانديديه مبين النظام نزع الملكية لعدم دفع الضرائب النافعة وذلك بعد أن ذكر أن طبقة الفلاحين التي كانت في عهد الملوك المحليين تؤدي سدس المحاصيل الزراعية ضرائب صارت تؤدي نصفها في عهد الإنجليز إن هذا النظام أنزل طبقة الزراع إلى الدرك الأسفل من الانحطاط وحديثا درس أحد كتاب الإنجليز مستر هندمان حالة الهندي في العهد الإنجليزي فأثبت أن إنجلترا تغرق الهنود بالضرائب فلا يبقى لهم غير الموت جوعا وأنها تخرب جميع مصانعهم لكي تتمكن السلع الإنجليزية من إيجاد أسواق لها عندهم ثم قال إننا نسير إلى مصيبة لا مثيل لها في تاريخ العالم وقد يكون التشاؤم لحمة هذه النبوءة ولكن صدقها يظهر عندما نعلم أن في ولاية مدارس وحدها 16 مليون فقير كما جاء في الإحصاءات الرسمية وأن سكان البائسين مكلفون في كل سنة بإنفاق 400 مليون على الجيش و50 مليون على الإدارة فضلا عن إرسال ما تعدل قيمته 500 مليون إلى إنجلترا شأن الأوروبيين في الشرق سبب إخفاقهم درسنا ما كان للشرق من التأثير في الغرب بواسطة العرب ولا يخل من فائدة أن ندرس الآن تأثير الأوروبيين الحاضر في الشرقيين دلت المشاهدة على أن هذا التأثير صفر في كل وقت وكنا نرغب عن هذا الموضوع لو لم نر من المفيد أن نبحث في أسباب رفض الشرقيين لحضارة الغرب ومعتقداته رفضا مستمرا مع اعتناقهم ما أتاهم به العرب بسهولة ومن الأسباب العامة في عجز الأوروبيين عن حمل الأمم الأجنبية على انتحال حضارتهم هو أن الحضارة الأوروبية وليدة تطور دام زمنا طويلا وأننا لم نصل إلى درجتها الحاضرة إلا بعد أن قطعنا كثيرا من المراحل الضرورية بالتدريج فالرغبة في إكرام أمة على قطع هذه المراحل فجأة هي من الأوهام كالرغبة في جعل الطفل كهلا قبل أن يصبح فتا وهذا السبب وحده لا يفسر لنا مع ذلك قلة تأثير حضارتنا في الشرقيين ما وجد بين عناصر حضارتنا ما هو بسيط سهل الملاءمة لاحتياجاتهم وما رفضوه أيضا ولذا فإن لعدم نجاحنا أسباب أخرى ومن هذه الأسباب نذكر أن زيادة التعقيد في عناصر حضارتنا أسفرت عن كثرة احتياجاتنا المصنوعة وأن هذه الاحتياجات المصنوعة المهيمنة أوجبت اضطرابا شديدا في حياة الأوروبي الحديث فحملته على العمل المضني في سبيل قضائها فكان ما نرى من كره الشرقيين لهذا الاضطراب والعمل المضني وقد عطلوا من احتياجاتنا حقا إن احتياجات الشرقيين من عرب وصينيين وهندوس وغيرهم ضعيفة إلى الغاية فالعربي يكتفي في لباسه بقطعة من المنسوجات وفي طعامه بالماء وقليل من التمر والهندوسي أو الصيني يكتفي في طعامه بحفنة من الأرز وقليل من الشاي ولا تجد فيه كبير احتياج في أمر المأوى وقد نشأ عن زهد الصيني وفقدان احتياجاته ونشاطه أن تقهقر أمامه العامل الذي يزعم أنه من شعب أرقى من شعبه فاضطرت أمريكا واستراليا إلى منعه من دخول بلادهما في الوقت الحاضر وإذا أضيف إلى ما بين الشرقيين والأوروبيين من ذلك الاختلاف اختلافهما في الشعور والتفكير بدت الهوة العميقة بينهما ولا يحسدنا الشرقيون على حضرتنا وأقلهم حسدا لنا من يزور منهم بلادنا ويحمل هؤلاء عند رجوعهم إلى بلادهم أسوأ الآراء فينا، معتقدين أن دخول حضارتنا بلادهم ينطوي على أعظم البلايا والفجائع ويستدل المثقفون منهم على هذا بما صارت إليه بلاد الهند وذلك مع الإجماع على أن الشرقيين أسعد حالا من الأوروبيين وأعظموا شرفا وأمتن أخلاقا ما ظلوا غير متصلين بهم ولكن إذا كان التباين الواضح بين حياة الشرقيين والأوروبيين وأفكارهم ومشاعرهم كافيا لإضاح عدم اكتراث أمم الشرق لنعم حضارتنا فإنه لا يكفي لإضاح رفضهم لنا وازدرائهم البين لنظمنا ومعتقداتنا وأخلاقنا. ومن العبث أن نكتم سبب تلك المشاعر فهي ناشئة عن مكر الأمم المتمدنة وظلمها الأمم الأخرى التي هي غير متمدنة أو التي نعدها ضعيفة الحضارة. وسياسة الأوروبيين القائلة إنه لا يجوز أن يمشي على الأرض فريق من الهمج تؤدي إلى إبادة الأمم غير المتمدنة أي المتوحشة بسرعة، فيطارد الأوروبيون سكان أمريكا الأصليين كما يطارد الصيادون الأرانب، ويزول أصحاب الجلود الحمر من أمريكا لسلب أرضي الصيد منهم وحصرهم في مناطق جديبة لا يخرجون منها بفعل الجوع إلا ليجلدوا كما يجلد البط، ويباد همج أقينوسيا. ولم يبق من أهل تسمانيا الأصليين أحد ولم تكن سياسة الأوروبيين نحو الأمم الشرقية المتمدنة كالصينيين والهنود مثلا أحسن كثيرا من سياستهم نحو أولئك الهمج وإذا أغضينا عن محاربتنا لهم بما ليس فيه ذرة من الإنصاف نرى أن سلوكنا اليومية تجاههم يكفي لجعلهم شديد العداوة لنا وكل من يوغل في الشرق يعلم أن أحقر الأوروبيين يعتقد أن كل شيء مباح له في الشرق وإذا لم يستغل الشرقي رأسا كما يستغل في الهند بما يثقل به كاهله من الضرائب التي تنزع آخر كسرة خبز منه فإنه يستغل بالحيل التجارية التي تتم بوقاحة دالة على ضعف الطلاء إلى رجالنا المتمدنين ويفقد الأوروبي في الشرق كل صفاته ويهبط أخلاقا إلى ما هو أدنى من مستوى الشعوب التي يستغلها ولو حكم التجار الأوروبيون من أجل صلاتهم التجارية بالشرق على حسب قوانين بلادهم ما تفلت إلا أقلهم من أكثر العقوبات شينا إذن لا يخلو من سبب ما يحمله الشرقيون من الرأي السيئ في شرفنا وأخلاقنا وستكون قصة علاقات أوروبا المتمدنة بالصين في القرن التاسع عشر من الميلاد من أسوأ صفحات تاريخ حضارتنا وقد يدعى حفدتنا ذات يوم إلى التفكير عنها بثمن غال وكيف يفكر في المستقبل في أمر حرب الأفيون الدامية التي أكره الإنجليز فيها بلاد الصين وذلك بقوة المدافع على إدخال هذا السم القاتل الذي أرادت حكومتها تحريمة لما راعها من أخطاره حقا إن فائدة إنجلترا من تجارة الأفيون 150 مليونا في كل سنة ولكن عدد الوفيات السنوية في بلاد الصين بفعل استعمال الأفيون 600 ألف نفس كما جاء في إحصاءات الدكتور كريستليب ليب المعتدلة على الخصوص وهنا نسأل أليس من الحق أن يعلم الصينيون أبناءهم وصف الغربيين بالبرابرة بعد الذي رأوا من حرب الأفيون الطاحنة وما أسفرت عنه هذه الحرب من إباحة تجارته كرها لا يكون جواب الصينيين كما روى ذلك الدكتور وذلك عندما يحاول مبشرو الإنجليز تنصيرهم إلا قولهم ماذا تسموننا للقضاء علينا ثم تأتون لتعليمنا الفضيلة وليس الصيني على حق في تفكيره ذلك لا ريب فهو لا يدرك أن الإنجليزية يحوز بالوراثة حكما أخلاقية شديدة خاصة لا له من اتباعها وذلك بأن ينفق على المبشرين ليعد الآسيوية للحياة الأبدية التي يسوقه إليها بسرعة ذلك الأفيون الذي يبيعونه منه واستوقفت بغضاء الشرقيين للأوروبيين نظر جميع السياح المتصفين بشيء من الملاحظة وأذكر منهم السياسي الممتاز والوزير المفوض السابق ميسيو دورو ششوار الذي قال في كتاب نشره حديثا إن أول ما يراه الغريب حينما تطأ قدماه بلاد الهند هو كره الهندي لسادته إلى أن قال في معرض كلامه عن الصين إن أجراء البيض شديدوا الحياء من أبناء وطنهم لاضطرارهم إلى الاتصال بالبيض وإن للشرقيين في سلوكنا ما يسوغ مقتهم لنا أشد المقت بما فيه الكفاية وإنني أضع نفسي في مكانهم وأنظر إلى الأمور من وجهة نظرهم وأضيف إلى ذلك غير متردد قولي إننا لو بدون عنوان الفضائل لهم لكان من مصالحهم أن يرفضون وأن يحيطوا بلادهم بأسوار كالتي أحيط بها مملكة ابن السماء فما يصنعون بحضارة غير ملاءمة لأفكارهم ومشاعرهم واحتياجاتهم جديرة لذلك بأن يرفضوها وما فائدتهم من ترك نظمهم الموروثة وحياتهم السعيدة القليلة الاحتياجات وانتحالهم لحياتنا المحمة ولمنازعاتنا التي لا يشفى لها غليل ولنظام طبقاتنا الاجتماعية المتفاوتة ولعيشنا الكريه في المصانع ولكل ما تطلب الحضارات الزاهية من مختلف الاحتياجات وعن لليابان أي لهذه الدولة الشرقية أن تعتنق حضارتنا كما قيل وأتيح لي أن أذكر ما أسفرت عند هذه التجربة من الارتباك في بلاد اليابان التي كانت سعيدة والتي كانت حال الواحد من سكانها تعد أفضل مئة مرة من حال العامل المعوز اللاهث التعب الذي يكسب عيشه بعناء في المصانع كما قال أحد الأوروبيين الذين عهد إليهم في إدخال الحضارة المصنوعة إليها ولم ينشع عن افتتاح العرب للشرق مثل هذه الشرور فقد كانت الأمم التي قهروها شرقية مثلهم وكانت مشاعرها واحتياجاتها وطرق معايشها مماثلة لما كان عندهم ولم ينشأ عن استيلاء العرب أو المغول أو الترك على الهند وفارس ومصر العليا من التغييرات السياسية كما ينشأ عن انتحال أهل هذه البلدان للحضارة الحديثة ولا بد من أن تنال يد التبديل التام حياة هذه الأمم الشرقية عند اتصالها بالأوروبيين ولكن عجز الأمم الشرقية عن منافسة الأوروبيين يؤدي حتما إلى مثل ما صار إليه الهندوس من البؤس الأسود والثورات الشديدة التي يولدها اليأس تبين مما تقدم وذلك بدرجة الكفاية تأثير الغرب المخرب في الشرق في الوقت الحاضر ولا يوجد ما يسوق به الأوروبيون شرههم وطمعهم سوى المبدأ الذي لم يعرف التاريخ غيره وهو حق الأقوى والإيمان بهذا الحق المهيمن وحده هو الذي لا يزال قائما من بين عقائد الأجيال المسنة ولدى الشعوب الحديثة ما يشغلها من الهموم الخطرة عن التفكير في تمدين الأمم الأخرى ما اضطرت إلى النظر في أمور عيشها قبل كل شيء ولن يكون للأمم من الحقوق في التنازع الحاضر الذي يزيد كل يوم إلا بنسبة ما عندها من المقاتلين والمدافع واليوم لا أمل لأحد في المحافظة على غير ما يقدر على الدفاع عنه فإما غالب وإما مغلوب وإما صياد وإما قنيصة وهذه هي سنة الأزمنة الحديثة ولا قيمة لكلمة العدل والإنصاف في علاقات الأمم بعضها ببعض ولا مؤيد لها وهي من الألفاظ المبهمة المشابهة لاحتياجاتنا التي يستعملها العالم بأسره فتنتهي به رسائلنا من غير أن تخدع إنسانا واليوم يحدثنا الشعراء عن العصر الذهبي الذي يسود الناس فيه إخاء عام وإنني أشك في وجود مثل هذا العصر في أي زمن كان وهو إن وجد تلاشى إلى الأبد ولم يرن قول برينوس ويل للمغلوب حينما هدد روما بخرابها أكثر مما في الساعة الحاضرة فالإنسان قد دخل دورا من الحديد والنار لا بد من هلاك كل ضعيف فيه